ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما فجعلناه في القرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحيانا Dan jadilah dihnya rauas yang shabiqat dan asqinat mata amfurat. Wailuhiyom adillu al mukaddibin. Ia turut ke mana Kauluilah tulislah tiga shub, laa zanihiu, walaiyuni min al lahab. Innaa termin b sharir k al qasr, k annuu jamaalatul sur. Waillu Tiada hari yang mereka tidak bertanya, dan tiada tanda bagi mereka, sehingga mereka bertanya. Dan akan datang hari bagi orang ويل يوم إذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وكذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين Wahai mereka yang berkata, "Sesungguhnya aku tidak akan berkhidmat kepada orang-orang yang berkhidmat